ومن يعملสوءا أو يظل نفسه ثم يستغفر الله يجب الله غرفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظل نفسه ثم يستغفر الله يجب الله غرفورا رحيما